Bismillah al-Rahman al-Rahim. Qul A'yuhi' ilayy anhu sanafum min al-jinni, fakalu inna sanaquraaan al-ajaba, yahdi ilarushdi, faman nabhi, walla nushrik bi rubna ahdah, wa anhu taala jad rubna, mattxad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 أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن لهنا رجها نم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعفنا صراو قلوا عددا قل إن أدرى أقرب ما توعدون أم يجعل لهم ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من رتضا مر وسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رَصَدَ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَذْلَقُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا